قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما اقصى وادي قوله مكانا اهو نوقفنا هنا قوله عز وجل فحملت توقين ان جبل ن رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين نبي هذا في نظره ترانا هذا في وقين مد جيبه درعها, درعها بوصعه ثم نفق في الجيب وقيل نفخ في كم قم قميصها وقيل في فيها اي في فمها وقيل نفخ جبريل عليه السلام نفخا من بعيد فوصل الريح اليها فحملت عيسى في الحال قلنا كما ترى الصيغه قيله والله اعلم ما هو الموضع وما هو الشيء الذي نفخ فيه جبريل هل نفخ من بعيد وصلت النفخه الى الرحم وتكون عيسى أم أنه نفخ في الدرع بعد أن أخذ شرقه ورفعه ونفخ فيه فوصلت النفخ بعد ذلك إلى الرحم فالنفخ كان في الدرع أم في الفم الله أعلم قوله تعالى فانتبذت به أي تنحت بالحمل وانفردت مكانا قصيا بعيدا من أهلها قال ابن عباس رضي الله عنهما أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم فراراً من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحمل الولادة في ساعة واحدة فحملت به انتبلت. هل حمل الولادة في ساعة واحدة ابن عباس يقول في ساعة واحدة فحملته فانتبذت به حملته وضعت مباشرة الله علم ام انها مرت مر تمر به النساء من التسعه اشهر او دون ذلك هذا كله في خلاف واختلفوا في مده حملها ووقت وضعها قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحمل في ساعه واحدة وقيل كان مده حملها تسعة اشهر كحمل سائر النساء وقيل كان مدة حملها ثمانيه اشهر وان لا يعيش صاحب الثمان اشهر لكن هذا ايه جعلها الله وقيل كان مده حملها ثمان اشهر كان ذلك ايه أخرى لانه لا يعيش ولد, لا يعيش ولد يولد لثمان اشهر ولد عيسى وولد عيسى لهذه المده وعاش وولد عيسى لهذه المده وعاش وقيل ولدت لسته اشهر ويعيش من الحمل وقال مقاتل بن سليمان حملته مريم في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين وكانت قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسة الله أعلم في سنها بنت عشر سنين وأما أنها حملته في ساعة وصور في ساعة فهو آية فليس ببعيد ليس هذا ببعيد أنها لم تمكث الفترة التي يمكثها النساء فهذا آية كما سمعته آية في حمله ووضعه محتمل وآية في تكوينه من غير أب وإيجاده من غير أب فليس ببعيد هذا القول. أن الحمل سريع والوضع سريع خلاف العادة التي جرت في الحمل كما أنه خلاف العادة التي جرت في التوالد فليس ببعيد هذا الغول قوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها يقال جاء وأجاء وهما لغتان بمعنى واحد أي ألجأها واضطرها وجاء بها المخاض إلى جذع النخلة أين ذلك الساق ساق النخل اليابس فجاءت إليه وألجأها الحمل والمخاض أعني ألجأها المخاض وهو وجع الولادة إلى جبع النخلة ولا شك أنه شديد فمعنى فأجاءها أي ألجأها واضطرها وجاء بها إلى جبع النخلة والمخاض هو وجع الولادة وجع الولادة تعرفه النساء الشديد جدا فيا ويح ويا ويل هؤلاء الذين يعقون الأمهات والله يا ويح ما يعرف المعروف لأمه وهي في تلك الحالات حالات المخاض وحالات الحمل والتعب والسهر فهذا مدبر العاق مدبر من المدبرين لا خير فيه مهما كان لا خير فيه وهو عاق لأمه فهذا عاق لربه الذي أمر ببر الأم والإحسان إلى الأم وإلى الأب فهذا عاق لربه في الحقيقة ما فيه خير العاق ما فيه خير ولا تفرح به فهذه امرأة مرت بأحوال عظيمة ورزقها الله ابناً باراً براً بها عظيمة عيسى عليه الصلاة والسلام فالجأها تلك الحالة الجأتها وهي حال مخاض وجع الولادة إلى جدع النخل جدع يابس فقولوا لجدع النخل إيساق النخل اليابسة التي لا ثم أنبتها الله كما سيأتي بالنهر السريء الذي تحت مريم عليه الصلاة والسلام فهز ذلك ونزل منه ما نزل آيات عظيمة في مريم قالت يا ليتني أي جزعاً مما أصابها وما سيحصل تتوقعه أنه سيحصل يا ليتني ميت أي استحياء من الناس وخوفاً من الفضيحة يا ليتني مت قبل هذا لأنها تعلم أن الناس سيتكلمون قبل هذه الحادثة وقبل حصول ما حصل لي يا ليتني ما كنت عرف نسيا منسية وما عشت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية أي شيء متروكا لا يعرف ولا يذكر فالحاصل تمنت أنها تموت وحياتها فيها خير لها أعظم مما تمنته لأنها تمنت باعتبار الواقع أنها تموت وتكون ما كانت شيئاً قبل ذلك أو لم تذكر ولم تعرف بحسب واقعها والله يعلم لها الخير في هذا الذي هو يهي فيه لأن تعاني منه سيولد لها ولد عظيم كريم على الله سبحانه وتعالى وسيرفع الله شأنها وسيرفع الله سبحانه وتعالى ذكرها ويخلدوا ذكرها وفعلاً فما أرادته مختاره الله سبحانه وتعالى لها أفضل وأعظم وأحسن ولا شك ولا مقارنة هي اختارت الموت أنها ماتت وما حصلت لها الحادثة هذه وكانت نسياً منسياً ما ذكرت وعرفت للفضيحة ولكلام الناس كلام الناس لهو أثر فالشخص لا يقول لنا ما أباني ما أباني لابد يراعي هذا الجانب يحافظ على صيانة عرضه حتى لا يتكلم فيه ويزن ويطعن فيه حافظ أولاسه معنى العرض حافظ عليه جدا فهذه امرأة عفيفة وامرأة عزيزة ولا تحب أن يتكلم فيها بالباطل فخافت على نفسها وتمنت أنها ماتت قبل هذه الحادثة وأنها لا تعرف ولا تذكر لا حد انتبه لها ولا يلتفت إليها وأراد الله بها خيرا مما كانت تظن فقالت ما قالت بعد أن جاء المخاض ووقت الولادة قالت يا ليتني ميت فعندما نسنوه السؤال النحوية يا ليتني مت ما هي الياء في قوله يا ليتني مت حرف تنبيه هل هي حرف تنبيه النداء نعم على أن المنادى محذوف نعم وعلى أنه ليس تم منادى فهي حرف تنبيه فقط لأن ليت حرف والحروف غير عاقلة ولا تنادى فتكون حرف استفتاح وتنبيه يا ليتني حرف تنبيه فقط تمحضت للتنبيه وليست حرف نداء لأنها دخلت على ما لا ينادى على حرف ومن أهل العلم من يقول هي حرف نداء أيضا يا قومي ليتني مت قبل هذا لكن اللي يظهر ما عندها أحد تنادي فهي حرف تنبيه يا ليتني مت قال رحمه الله قوله تعالى فأجاءها أي أن وجاء بها المخاض وهو وجع الولادة إلى جذع النخلة كانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء لم يكن لها سعف نعم كما سمعت جذع النخلة ساق النخلة اليابسة التي نرسلها قال له جذع نخلة وهذا الجذع جعل الله ما جعل فيه من الثمار لمريم هزته خرج منه ما كان فيه شيء فسقاه الله بذلك النهر الذي ناداه أو بشرها به جبريل فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية أي نهر صغير والسقي منه ذلك الجدع أثمر واستفادت منه بعدها فهو جدع برك عليها قال قوله إلى جذع النخلة وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء لم يكن لها سعف وقيل التجأت إليها لتستند إليها وتتمسك بها على وجع الولادة قالت يا ليتني قوله تعالى قالت يا ليتني ميت قبل هذا تمنت الموت استحياء من الناس وخوف الفضيحة قوله وكنت نسياء قرى حمزة وحفص نسيا بفتح النون والباقون بكسرها نسيا والباقون بكسرها وهما لغتان الوتر والوتر أيك الوتر والوتر وهما لغتان الوتري والوتري والجسر والجسر وهو الشيء المنسي والنسي, والنسي طيب عندك النسي ولا النسي كأن النسي من غير تشديد والنسي في اللغة كل ما ألقي ونسي ولم يذكرني حقارته قال له نسي فالنسي في اللغة هو ما ألقي ونسي ولم يذكرني حقارته وكنت نسيا منسيا فهي لم أعرف ولم أذكر نسيا ونسيا قال رحمه الله والنسي في النغة كل ما ألقي ونسي ولم يذكر لحقارته قوله تعالى منسيا أي متروكا قال قتادة شيء لا يعرف ولا يذكر قال عكربة والضحاك ومجاهد جيفة ملقا وقيل تعني لم أخلق كلها قوال مقارنة وصحيحة نسي المنسي لم أذكر ولم أخلق ولم أعرف كله من أجل ما تعلمون من عفة هذه المرأة الصلاح هذه المرأة وما تريد أن يذكرها أحد بسوء وهذه العادة التي خرجت عنها في التوالد بعيسى هذه ربما هناك تكلمون فيها وفعلا تكلموا فيها يا أخت هارون إلى آخر ذلك وذكروها بآبيها الصالح الذي ما يعرف بشيء ولا أمها يظلم تعرف بشيء وهذه عادة الناس أنهم إذا خرج الولد عن ما كان عليه أبوه أمه وأهله قالوا أنت ابن هنا تقل الله كيف تفعل هذا أبوك معروب الصلاح وأمك وأيضا أهلك هذه عادة الناس إذا خرج الولد عما كان عليه الأبا هذا نكتفي به إن شاء الله سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أن